الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته على سيدنا ونبينا محمد وعلى كل اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى ال كل وصحبه ومن اتبع هدى من باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه المسلمون يقول ربنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالكسطة وأنزلنا الحديد فيه لنس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت في المنام ظلة تنطف السم والعسل وأرى الناس يتكففون منها أي يمدون أكفهم لينالوا من السمن والعسل الذي يقطر من السماء فمنهم المستفسر ومنهم المستقل وإذا بسبب بين السماء والأرض بسبب بين السماء والأرض أي حبل يمتد بين السماء والأرض فأراك أخذت به فعلوت به ثم جاء رجل فأخذ به فعلا به ثم جاء رجل فأخذ به فعلا به ثم جاء رجل فاخذ به فانقطع ثم وصل فقال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله لك دعني اعبرها لك اي تفسرها به الرؤيا لك قال اعبرها قال أما الظلة كالإسلام وأما ما ينطف من الجن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما السبب الذي بين السماء والأرض فالحق الذي انت عليه يا رسول الله تمسك به فيعليك الله به ثم يأتي رجل فيمسك به فيعلو به ثم يأتي رجل فيمسك به فيعلو به ثم يأتي رجل فيمسك به فانقطع ثم يوصل له بأبي وأمي أنت يا رسول الله أخبرني أصابت أم أخطأت قال اصبت بعضا واخطات بعضا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين كما ذكرت لحضراتكم في البخاري ومسلم والرؤيا عالم من اسرار هذا الكون علوم تكشف للانسان في لحظه خاطفة كاشفة. يرى الإنسان في لحظة خاطفة كاشفة امورا فإذ استيقظ يبدأ يراجع عقله ونفسه فيتخيلها بصور وأمثلة تتلاءم مع طبيعة البشر. الرؤى الرؤى كشف علمي. يكشف الله لمن شاء متى شاء بما شاء وتكون صادقة كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على قدر صدق الانسان كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم إذا تقارب الزمان لا تكاد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا والرؤيا جزء من ستة أو قال من خمسة وأربعين جزءا من النبوة والرؤيا ثلاث صادقة بشرى من الله وتحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه هذا تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طبيعة الرؤى وهي عالم واقع لا ينكره أحد وهي علم قصص له العلماء ابوابا فخصص البخاري في صحيحه كتابا سماه كتاب التعبير أي التاويل والتفسير للرؤى وعلى قدر ما يكون الإنسان صادقا مع ربه صادقا بلسانه على قدر ما تصدق الرؤيا فهذه رؤيا يراها رجل فياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقص عليه رؤياه ويستاذن التلميذ النجيب المتفوق ابو بكر رضي الله عنه في ان يفسر هذه الرؤيا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم تمرينا وتدريبا وتوثيقا واستفاقا في علمه امام معلمه محمد صلى الله عليه وسلم فيفسر الرؤيا ويستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم اصبت ام اخطا فيقول الصادق المصدوق اصبت ضعفا واخطات ضعفا اما عن الرؤيا فهي حديث عن الاسلام وعزته وكرامته ورفعته سحابه تظل في السماء والاسلام هو في رفعته ومكانته وعلوه وكثير نفعه وعموم صلاحه واصلاحه لاهل الارض كالسحابه التي تاتي بالمطر فيغيث الارض جميعا فيسترزق منها العباد والطير والانس والحيوان هذا هو الإسلام وتلك مكانته وبذلك فسرها أبو بكر رضي الله عنه وأبضاه فالإسلام له مكانته ورفعته وله عموم نفعه على كل خلق الله كل من تحملهم الأرض وتظلهم السماء من المخلوقات جاء الإسلام لنفعهم وظلاحهم وتلك حقيقة واقعة اكدها الواقع واكدها التاريخ وننصنف السمن والعسل وذاك هو القرآن كما فسره أبو بكر حلاوته وليده وجماله وقبول النفس السوية لما جاء فيه وراحة القلب وراحة الروح حين تقرأ كتاب الله الذي يقرأ كتاب الله بوعي وتدبر لا يكاد يشبع لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأسقياء حلاوة وجمال ودين وعلوم وثقافة وتوعية وتربية وحاجات يحتاجها الإنسان في نفسه وعقله وقلبه وروحه وتحتاجها البشرية فكارنا شريعتنا ديننا جاء بمقوماته الذاتية التي تحمل قوته وتحمل بقاءه وتحمل صلاحه للبشرية وإصلاحه لها قرآننا قرآننا كتابنا جمال وبهاء وحلاوة جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى الإمام أحمد بسند حسن يقول لنا من أراد أن كروبه فليدعو بهذا الدعاء حتى يحول الله كره فرجا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصية في بياد ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بأسمائك الحسنى كلها بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري وذهاب همي وحزني وجلاء غمي ربيعا للقلب يذهب الهموم ويذهب الأحزان ويجلي ويشتي الصدور ولماذا نذهب بعيدا والذي قال هو القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء من الجهل بما جاء فيه من العلوم وشفاء لما تك فيه مما نزل فيه من اليقين وشفاء للأبدان وشفاء للأسر والمجتمعات حين تقيم شرع الله إذا أقمنا شرع الله لما نزل في كتاب الله الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان أي وأنزل الميزان في القرآن ميزانا توزن به النفوس فتكون سويه ميزانا توزن به الاسر فتكون مستقره ميزانا توزن به المجتمعات فتكون امنه مطمئنه رخيه ميزانا توزن به الفجيه البشريه فتعيش في تآخي وتراحم لا نزاع ولا شقاق ولن تفقد الأمة هذه المقومات الذاتية في سرعها إلا إذا تخلت عن كتاب الله انظر إلى حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله عحمة المؤسس عن أبي بكرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رايت البارحة ميزانا نزل من السماء فوزنت به انت وابو بكر فرجحت انت يا رسول الله ثم وزن به ابو بكر وعمر فرجح ابو بكر ثم وزن به عمر وعثمان، فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهيه في وجه رسول الله حديث حسن صحيح رواه فرمزين ميزان نزل من السماء فوزنت به أنت أبو بكر فرجحت وهذا أمر طبيعي ثم وزن به أبو بكر بكر وعمر أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ثم وزن به عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فراينا الكراهيه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع على الميزان. الميزان الميزان هو نظر الله الى خلقه الميزان هو الترجيح الذي يرجح به خلقه وهذه الامه الميزان نحن في عين الله نرجح بكتاب الله فإذا رفع الميزان معناها رفع الميزان معناه التخلي ومعناها التراجع في النصرة والتأييد من قبل الله لذلك رأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى مما سيقول من التراجع في الاخذ بكتاب الله ومن التراجع بالتالي من سيد السماء هذه الأمة وذلك إنما يكون حين تتخلى الأمة عن كتابها أو تكثر فيها الشهوات والمعاصي الم يقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ثم يروح ويجيء ويقول ويد للعرب ويد للعرب من شر قد اقترب فقالت زوجته إحدى زوجاته أنا أهلك وفينا, وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم إذا عم خبت في حديث رواه الامام أحمد رواه البخاري في كتاب الآدب يقول النبي عليه الصلاة والسلام ستكون أو سيكون خلف من بعد ستين سنة اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا خلف من بعد ستين سنه اضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إن رسول الله يقول ويل للعرب من شر قد اقترب العرب بالذات الذين رفعهم الله بهذا الكتاب وبهذا الدين كانت امه ممزقه لا رائد لها ولا قائد لها فلما جاء القران وجاء الاسلام اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء القران ليقول عزكم وشرفكم في هذا الكتاب فاستمسك بالذي اوحي اليك انذ على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون وانه لذكر لشرف لك, لك ولقومك وسوف تسالون هو شرف تشريف لكنه معه تكليل فسوف وتوف تسالون وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون فاستمسك بالذي اوحي إليه انك على صراط مستقيم استمسك رسول الله بالحبل الذي بين السماء والأرض وهو الحق الذي أنت عليه يا رسول الله كما بين ابو بكر وفسر الحق الذي أنت عليه تمسك به فيعليك الله به تمسك حتى تكامل القرآن وتكامل الأمر ونزل قول الله تعالى اليوم يعيث الذين كفروا من جينكم لن يتطاول أحد على أمة الإسلام اليوم يا محمد لن يجرؤ أحد أن يتطاول عليك وعلى أمتك يا محمد لن يقفر بخاطر مشرك ولا كافر أن يتجرأ على أمتك اليوم يأسى الذين تفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ومضيق لكم الإسلام دينا اكتمل الدين بتمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر وجاء عمر ثم جاءت المحن وجاءت الفتن فإنا لله وإنا إليه راجعون أقول قولي هذا والحمسر الله دين <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمستقيم ولا عنوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى اله وصحابته ومن اتبع هداه باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه المؤمنون هكذا يترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا شافيا وهو القائل كما نعلم وتقرر ذلك في اذهاننا وعقولنا وقلوبنا تركتكم على المحجة البيضاء طريق متسع شامل كامل يوصل إلى الغايات كلها التي رسمها القرآن ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك ضياء ونور وبيار وكشف جاء بالقرآن وجاء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول أبو بكر لأبي أنت وأمي يا رسول الله أخبرني أصبت أم أخطأت قال أصبت لعظا وأخطأت لعظا لأن الرؤيا التي رآها الرجل قال ثم جاء رجل فتمسك به فانقطع ثم وصل فانقطع ثم وصل فلما فسره ابو بكر قال ينقطع ثم يوصل له قال العلماء الرجل قال قطع ثم وصل سيوصل من بعد مقتل عثمان وهذا الذي قرره الواقع لكنه ليس لعثمان لانه قد اما ابو بكر فقال يوصل له فقال اقسط بعضا واخطا بعضا وقال العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يفسر لان في آخر الرؤيا قال ابو بكر والذي نفسي بيده لا تخبرني ما أخطأت قال رسول الله لا تقسم ولم يخبره لم يخبره حتى لا يوبر صدور الأمة وحتى لا يكشف سرا لن يرد الله له أن يكشفه لكن التاريخ والواقع يؤكد هذه الحقيقة يؤكد أن الاستمتاك بكتاب الله هو العروة الوسطى التي تنجو بها الأمة ويؤكد أن كتاب الله وشريعة السماء هي الحبل الوثيق ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم وان الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم اكده واقع الامه في حياة رسول الله قوه وعزه وكرامه وفي حياة ابي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم الخلفاء ثم كان بعد ذلك خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتوفى القوم غيا فالنجاه النجاة امه محمد والسلامة السلامة امه محمد في كتاب ربكم وهدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زبنا ولا تنفسنا وأكرمنا ولا كفنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا واضعنا وآثرنا ولا تنفس علينا اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين تقبل دعاءنا واختم بالصالحات لأعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلة اللهم رد الأمة إليك ردا جميلة وحد كلمتها ورفع رايتها حقق رايتها وهدها إلى سواء سبيل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم يا الله الله أقيموا محاجر احتووا صفوفكم وأقيموا الصلاة خاشعة قلوبكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 إن هذا القرآن يهدي بالتي هي ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتبنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الْإِنْسَانُ عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيَةَ الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السمين والحساب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 ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر غازرة مزر أُخْرَى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله أكبر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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففتقو فيها لحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلتنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده قبيرا بصيرا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 كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا لعظهم على لعظ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله أكبر